وما يتذكر الا اول الالباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القران للإمام القرطبي يا معكم محمد ولائي الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موفي، وأحمد مشعل. الجامعة لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام الوجه الرابع من وجوه المتعة عندما كان يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي صدق الله العظيم صدق الله العظيم أسمعني يا ولدي قول الإمام في هذه المسألة قال الإمام إن هذا الوجه هو متعة المحصر ومن صد عن البيت وأوضح الإمام مذهب ابن الزبير أن المحصر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمره وبين الإمام أن ابن الزبير لم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعمرة ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصل بالحديبيه حل وحل وأمرهم بالإحلال. بارك الله فيك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان اللحم اللحم الله. الله. والآن يا إخواني نكمل ما أسلفنا. اختلف العلماء أيضا. لما سمي المتمتع متمتعا فقال ابن القاسم لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمره إلى وقت إنشائه الحج وقال غيره سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وذلك أن حق العمره أن تقصد بسفر وحق الحج كذلك فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد والوجه الأول أعم فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله وسقط عنه السفر بحجه من بلده وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وابن مسعود وقد قال جماعة من العلماء إنما كرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت في العام مرتين مرة في الحج ومرة في العمره ورأى الإفراد أفضل فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابا ولذلك قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج وبانتهاء هذا الوجه الرابع من أوجه المتعة نكون قد انتهينا من المسألة الرابعة من مسائل قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فنستيصر من الهدي وننتقل الان يا اخواني الى المساله الخامسه فقد اختلف العلماء في من في اشهر الحج ثم رجع الى بلده ومنزله ثم حج من عامه فقال الجمهور من العلماء ليس بمتمتع ولا هدي عليه ولا صيام وقال الحسن البصري هو متمتع وان رجع الى اهله حج او لم يحج لأنه كان يقال عمرة في أشهر الحج متعة رواه هشيم عن يونس عن الحسن وقد روي عن يونس عن الحسن ليس عليه هدي والصحيح القول الأول هكذا ذكر أبو عمر حج أو لم يحج ولم يذكره ابن المنذر فقد قال ابن المنذر وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج صدق الله العظيم ولم يستثن راجعا إلى أهله وغير راجع ولو كان لله جل تناؤه في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن قال ابو عمر وقد روي عن الحسن ايضا في هذا الباب قول لم يتابع عليه ايضا ولا ذهب اليه احد من اهل العلم وذلك انه قال من اعتمر بعد يوم النحر فهي متعة وقد روي عن طاووس قولان هما اشد شذوذا مما ذكرناه عن الحسن احدهما ان من اعتمر في غير اشهر الحج ثم أقام حتى دخل وقت الحج ثم حج من عامه أنه متمتع وهذا لم يقل به أحد من العلماء غيره ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار وذلك والله أعلم أن شهور الحج أحق بالحج من العمر لأن العمر تجائزة في السنة كلها والحج إنما موضعه شهور معلومة فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد جعلها في موضع كان الحج اولى به إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع وللقارن ولمن شاء أن يفردها رحمة منه وجعل فيه ما استيسر من الحج والوجه الآخر قاله في المكي إذا تمتع من مصر من الأنصار فعليه الهدي وهذا لم يعرج عليه لظاهر قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والتمتع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التي ذكرناها. وبالله توفيقنا يا إخواني المسألة السادسة أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتع عليه ما على المتمتع وأجمع في المكي يجيء من وراء الميقات محرما بعمره ثم ينشئ الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها وأجمع على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع المسألة السابعه يا إخواني واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه وعليه بعد أيضا طواف آخر بحجه. وسعي بين الصفا والمروه وروي عن عطاء وطاووس انه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروه والاول هو المشهور وهو الذي عليه الجمهور واما طواف القار فقد تقدم المسألة الثامنه اختلفوا في من انشأ عمرة في غير اشهر الحج ثم عمل لها في اشهر الحج فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه وقال الشافعي إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى كمالها وهو قول الحسن البصري وآخرين وقال قتادة وأحمد وإسحاق عمرته للشهر الذي أهل فيه وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله وقال طاووس عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحرم وقال أصحاب الرأي إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة أشواط في شوال فحج من عامه فهو متمتع وإن طاف في رمضان أربعة أشواط وفي شوال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعا وقال أبو ثور إذا دخلت في العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتعة وهو معنى قول أحمد وإسحاق عمرته للشهر الذي أهل فيه المسألة التاسعة أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت ويكون قارنا بذلك يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معا واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف فقال مالك يلزمه ذلك ويصير قارنا ما لم يتم طوافه وروي مثله عن أبي حنيفة والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف وقد قيل له أن يدخل الحج على العمره ما لم يركع ركعتي الطواف وكل ذلك قول مالك وأصحابه فإذا طاف المعتمر شوطا واحدا لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنا وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم القران وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه وقال بعضهم له ان يدخل الحج على العمره ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروه قال ابو عمر وهذا كله شذوذ عند اهل العلم وقال اشهد اذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الاحرام به ولم يكن قارنا ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحجم وهذا قول الشافعي وعطاء وبه قال أبو ثور والله تعالى أعلى وأعلم الحق يا عم أن الإمام فصل أنواع الإحرام تفصيلا دقيقا ومبهرا نعم يا ولدي ولا يزال لديه الكثير في هذا الأمر فالإمام كما تعرف بحر من العلم ليس له آخر نعم يا عم ومع هذا فاني أريد أن أسألك عن أمر خطر لي سلسل ما بدلك يا بني ماذا لو أن شخصا أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من أنواع الإحرام الثلاثة لعدم معرفته بالفروق بينها هل يصح إحرامه نعم يا ولدي قال العلماء ولو أهل ولب ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبارك فيك يا ولدي وزادك حبا في العلم قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل لقاءنا مع إمامنا القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم